بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم موكع الربانية الموكع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعفو يقدم المشتاقين إلى رمضان الشوق لليلة القدر قال الله ذو الجلال سبحانه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 صلى الله وسلم من قام ليلة القدر إيمانا وحتسابا غفر له ما تقدم من جنبه ليلة القدر منفسك تشوف ليلة القدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في رواية تحروها بالأمر تحروها في العشر الأواخر التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر ليلة القدر 83 سنة قليل مننا اللي بيقش 80 سنة يعني عمر تاني يعني دي حقيقي بقى التأمين على العبادات التأمين على الحياة ليلة تبقى أمنت على حياتك كلها ان تدرك ليله القدر مره مش مشتاق نفسك عايزك تبان لما تسمع كده ولا تصلي يا رب يا رب القدر السنه دي لا يا رب كان رمضان القدر ما هي لو احرزتها كان بان عليك كنت بقيت شخص تاني الواجب استمع ليلة القتل واجب عملي وقبل ما ديكون الواجب صحيح هو ايه اخبار الواجب اللي عملين بحطروا كل يوم ده تمام واجب ولا بنسمع وخلاص حلقات ظريفة تلت دقائق اشتغل يا عم الحج اشتغل يا خلط الحج اشتغل يا ابني يا بنتي اشتغل بقى خلاص هل أحييت الليل؟ 11 ركع كل ليلة زي ما اتفقنا؟ بجوز؟ ولا كالسلت؟ أخبار القرآن بتصلي من حفظك؟ ولا من مصحف؟ يصحى بقى واجب الليلة؟ عايزك تقوم الليل؟ بإنه أنزلناه 11 ركع إنه أنزلناه في كل ركع وتبعد في قلبك الشوق ليلة القدر